ولا تطع كل حلاف مهين هم ما زم الشاءم بنمين من نعن معتد اثيم اتل بعد ذلك جنيم ان كان ذا مال وبنين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 اللَّهُ يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا قَالُوا إِنَّا لضالون بل نحن محروم